اثنان. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور وكتبها في دفترك. أولاً، أنا بحاجة إلى برجر وكرتون. ثانياً، أنا أفضل أقلام التلوين الجافة على أقلام التلوين الشمعية. ثالثاً أريد المنقلة والمسطرة رابعاً أريد هذه الممحات والمبرات خامساً أخذت لاصقا ومنقلا.